وقد ا ت ي ن نادوك وقد اتينا نعملا وطار الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد I'm going to go t e h o s ا ر س ي ن ي برحمتك في عبادك الصالحين ورحمت محمود أصغر أصغر تغيص عليك قول الله مضاحكا فتبتت من اجب حمود وقارب ان احدي َ اشكر أ َْ ا ُ م ََ ك َ الذي َ مِي أ َ انعمت عليه ه ان م ا ا ل م ك م ع م ل معه ا ا ل م ن ا د ا ا م ل معه ب ه فبقى غير فعلي فقال احق بماذا تصدق بي ويحيي よし<音声> شركه الهدى للخدمات التقنيه ن انت منفوحه بركه ح ب ر ة النبي ايس عليك ل يمسك بمدد من عنده يا رب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> What the fuck? وانه إ ب س الله الرحمن الرحيم الا تغلوا علي و ا م و ل ي مسبيني ا ل ح ل ق يسجد عند بابك اجمع والكل يا رب بامرك يقطع باسمك اللهم قد صبر الاذان د ا و ي ه الله اكبر والبريه تسمع هكذا اخوه ا ل ا ب ا د والانسان سبحت الارواح في سماء ا ل ق ر آ ن الكريم وعشتم وتعايشتم مع حسن الصوت ودقه الاباء القرآن الكريم. وقارئ لجعل ل ت في ز و ن المطري هذه الايات المبينه ا التي عيشنا فيها مع ا ل ن ب م التي نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا ل ل ق ا ء القراني الذي يبقى لحضراتكم من داخل محازن الفراشه الذهبيه م د الكبرى ا ن ق الإنارة ج م ه و ر ي ة مصر ا ل ع ر ب ي ة وهذا اللقاء القراني اقول لرجل الاعمال المعروف الحج رجب ايوب ان الجميع جاء اليك في هذا اللقاء القراني وفي ذكرى الاربعين ب ا ل ك ر ي م ة ا ل ر ا ح ل ة التي ادعو الله س ب ا ر ك وتعالى ان يتغمدها بواسع رحمته وان يجعل قبرها روضا من رياض ا ل ج ن ة وان ي س ك ن ه ا فسيحه ة ذاته وقت المستمع ن الكريم ما اجمل ليالي القران الكريم واننا لنقول اننا في ل ي ل ة نادره ا ل ق ر ا ء في هذا اللقاء القراني ا س ي د المبارك بعد ان عشتم مع ف ض ي ل ة ا ل ق ا ر ش ي ن محمد محمود ا ل ط ب ل ا و ي ثم بعد ذلك ف ض ي ل ة ا ل ق ا ر شيخ محمود عبد ا ل هيدنا و ث ا و ل ا لان الشرطية ولادة دائما ص ر ا لقراء ع ر ب ي ة و س ف ي ر شفراء القرآن من ادعو ل ك ر ي م الله ا معي بقلوب ا ا ر ن ي الله معه خالصه ان يفيض رب العالمين على القارئ الكريم وان يحشرني وحضراتكم مع ل ا ل ق ر آ ن الكريم فانه ولي ذلك و القادر عليه كداوى قرانيه ط ي ب ة م ب ا ر ك ة و ف ض ي ل ة القرشي محمود محمد